ونفس وما سواها فألهمها كجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله نقت الله وسقواها فكذبو فقروها فدم دم عليهم ربهم بذن بهم فسوها ولا يخاف